بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين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 ناكص رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انامقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملا ان نجنا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 ما رزقناهم من ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون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 كَرَبَّى آيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أعرض عنها إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى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 ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم من فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ